بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في ا ل أ ر ض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في ا ل أ م ي ي ن رسولا منهم يتلو عليهم آ ي ا ت ه ويزكيهم ويعلمهم الكتاب و ا ل ح ك م ة و إ ن كانوا من قبل لفي ضلال مبين و آ خ ر ي ن منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا ا ل ت و ر ا ة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أ س ف ا ر ا بئس مثل القوم الذين كذبوا بايات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا ايها الذين هادوا ان زعمتموا انكم اولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت فتمنوا الموت ان كنتم صادقين ولا يتمنونه وابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا إ ذ ا نودي ل ل ص ل ا ة من يوم ا ل ج م ع ة فاسعوا إ ل ى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إ ن كنتم تعلمون ف إ ذ ا قضيت ا ل ص ل ا ة فانتشروا في ا ل أ ر ض و ب ت غ و ا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون و َ إ ِ ذ َ ا ر َ أ َ و ا ت ِ ج َ ا ر َ ة ً أ َ و ْ لهوا َُ انفضوا َ ا ُ اليها َ وتركوك ََََُ قائما ًَِ قل ُْ ما َ عند َ الله َّ خير ٌَْ من َِ اللهو َُّ ومن َِ ا ل ت ِ ج َ ا ر َ ة ِ والله ََُّ خير َُْ الرازقين ََِِ